على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل اللّمّ، وتحبون المال حبّ جما، كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ، وجاء ربّك والملك صفّ صفّ. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يَا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يوثق وثاقه أحد